ولا اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آم البيت الحرام.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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو وجهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا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 فَطَغَوْا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَضَعَهُ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فعفو عنهم واصرح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصر أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأضرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُبَّانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَ دَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنَنِي مَا أَنَا بِمُبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَنَهَىٰ عَن إِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحط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 وأنزلنا إليك الكتاب للحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 فَيُصْبِحوا عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنفُسِهِمْ دَامِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوْ خَاسِرِيْنَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ائمنا واتقوا الله ان كنتم وَإِذَا لَادِيتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَزْوَ وَلَعْبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَ اللَّهِ إلَّا أَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ إلَّا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 لولا ينههم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحت لبئس ما كانوا يصنعون وقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا بَلْيَدَاهُمْ بَسُوطَةٌ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يساء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من فوقهم لا من فوقهم ومن تحت أرض منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهما يشرك بالله إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 نَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَاءِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُّوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا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 أخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا تجدن شدة سعدا للذين آمنوا من يهود والذين اشتروكوا ولا تجدن قربهم وددا للذين آمنوا والذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورحباله وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين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 فَطِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 ليس على الذين آمنوا وعمل الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا آمنوا وعمل الصالحات ثم التقوا آمنوا ثم التقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلون ورماحكم الله بشيء من الصيد تنالبوا أيديكم ورماحكم ليعلموا الله من يخافه بالغيب فمن يعتدى بعد ذلك فلقوا عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلا من النعم يحقو به ذو عذر منكم هديا بالغ الكبت يوم كفرة طعام مساجين أو عجو ذلك صياما ليذوق وبل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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيدة ولا حام ولاكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا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 يا ايها الذين امنوا شهادة غيركم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا اجل منكم اثنان ذوا اجل منكم او اخران من غيركم ان ان ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن لا نشتري به فمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين فإن على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما